أَلَمْ يَاتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَذِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهِ والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربه لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير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 وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ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 على الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنَ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ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 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفكوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقربوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور الحليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم